وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ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 اِذَا الْقُ فِيها سَمِيعٌ لَهَا شَهِيقا وَهِي تَفُوم تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ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 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَاءَضَّرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُقُوا الْعَذَابَ السَّعِيرِ الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ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 شاءم وجعل للفم السمع واللب صار والافده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون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 وأوهزوا الفتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون